لانه هي بتبين حالنا بسم الله ابدا كلامي وصلاه وسلامي على المظلل رسول الله بسم الله بدا كلام وصلاه وسلامي على رسول الله اني قائل فاسمعوني ان اخطأت فاغفروني يفنى في هذا الكون ولا يبقا الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله اين الاجداد والآباء انهم كانوا احياء ثم أصبحوا هبا كل لحيقوا بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تامن بعد أن قاما بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطعات واقفا لأمر الله لا تكو الأهلي ومالي لا تكو الأهلي ومالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شركم مع الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله لم يعد له كاهله واصك حتى طفله وتحيرت في امر ثم قلت امر الله امر الله ان تغير كل فاسدات تطهر وبقول الحق تجر ذاك هو امر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, إله إلا الله محمد الرسول الله مليئت بين الملائك وانتلت كل المقاهي ملئت بنالملاهي وانتلت كل المقاهي وخلات بيوت الله حتى من ذكر الاله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله, إله إلا الله محمد الرسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضحكات لاعبات نشتكي هذا لله تركنا ديارهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن كنا تقدم والله لا إله إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله حقا إنه تقدم خطوات الى هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله ايها المؤمن تكلم ايها المؤمن تكلم أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخشى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أختم كلام وصلاتي وسلامي علم ظلل بالغمامي محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفن ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد الرسول الله